أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشيطان شمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي 7 वतुল وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على وَإِذَا مَا اتَّهَمْتَهُ الشُّركَ قَدْ يَئُوسَا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَحْدَى سَبِيلٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ولئن شئنا لنا ذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ذنب لا تجد لك به لننل ا رحمه من ربك ان ظلمهم كان عذابا كبيرا قل لي نجتمعت الإنس والجن وعلى أي آتوب مثل هذا القرآن على أي آتوب بمدل هذا القول ورق بالصرف نال لا كفور وقالوا لن نؤمن لك حتى أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت أو تسقط سماء كما علينا أو تأتي أو تأتي بالله أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تنزل أَلَّن نُ مِن لَّرْقِيكَ حَتَّى نُذِيرَ عَلَيْنا كِتَابًا نَّقْرَأُ الْحَمْدُ لِ رَبِّ ألكنت إلا بشرا رسولا وما من الناس أن إذ جاءه